كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم كل امرئ بما كسب رهين و أ م د د ن ا ه م ب ف ا ك ه ة ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها ك أ س ا لا لغم فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم ك أ ن ه م لؤلؤ م ك ن و ن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 هل ي أ ت و ا بحديث مثلي ان كانوا صادقين أ م خلقوا من غير شيء أ م هم الخالقون أ م خلقوا السماوات و ا ل أ ر ض ب ل ل ا يوقنون أ م عندهم ق ز ا ئ ل ربك أ م هم المصيطرون أ م لهم سلم فليأت م ع و س أم ع ه النابلسي للعلوم ن أ ت س أ ل ه م أ ج ر ا فهم من مغرم م ث ق ل و ن أم عندهم ا م ي ه ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم إ اله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب ف ر ه م حتى ي ل ا ق و ي و م ه م ا ل ذ ي فيه ي ص ع و ن يوم ا و ل ا هم ي ن ن وإن ص ر و ل ل ذ ي ن ظ ل م و ا ع ذ ا ل ا ذ ل ا م ي ه ربك فإنك ب أ ع ي ن ن ا و س ب ح بحمد ربك ح ي ن ت ق و ل و م ن ا ل ل ل ي ف س ب ح و ل ا م ا ه